شركه الهدى شركه دعويه غير ر ح ي ه ذات مضمون اجتماعي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 و ا ل أ ن ع ا م خ ل ق ه ا ل ك م ف ي ه ا د ب ل س ي للعلوم ن ه ا ت أ ك ل و ن و ل ك م ف ي ه اسماء ل إلى م لن ن ت و الله إ ب الحسنى أ ربكم لرغوح ي و ا ل ل والبرال ل ي و ا ح م ي ر ر ت ك ب و ه ا وزينة ويخلق م الله ا ت ع م و وعلى ن ل ا قصد الحسنى س ب ي ل إن في ذلك ل آ ي ة ل ق و يتبكرون و م س ه الحسنى و موسوعه ا الأرض مختلفا درأ لكم في النابلسي لآية ذ ل للعلوم ا ن ه الاسلاميه و ت ل و وترى مواخر فيه ولتبتغوا من فضله من ولعلكم وَأَلْقَى موسوعه أ النابلسي للعلوم الاسلاميه و ب ا ن يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يخلق كَمَنْ ج م هُمْ يَخْلُقُ ل ي ق أ ت ذ ك ر أ د خ ل و ا أبواب بل خالدين فيها جهنم س م ث ا ل وقيل للذين م ت ك ب ر ي ن الله ت ق و ا ماذا أ ز ربكم ق ا و ا خيرا للذين أحسنوا في ذ ه ا ل د ن ي ا ح س ن ة و ل د ا ه ا ل آ ا ر ة خ ي ر للعلوم ا ل ا ل م ت ق ي ن お<音楽>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 ا م و س و ف ك ا ن ع ا ق ب ة ا ل م ك ب ي ن إن تحرص ع ل ى هداهم ا فإن ل ل ه ل ا يهدي من يضل وما لهم من و م الاسلاميه ه م من ن ص ر ي ن و أ ق م ا ب ل ه ه ج ا لا ل ه م ب ع ث ا ل ل من يموت فلا وعدا عليه وعدا ولا فلا تلا حصا ا ل موسوعه النابلسي ي ه و ل ي ع ل م ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا أ ن ه أ ن ه م في الدنيا ح س ن ة و ع ه ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر ل و كانوا ي ع ل م و ن ا ل ذ ي ن ص و ا ع ل ى رب ه